الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين هذا هو الدرس الأربعون من دروس الدرر البهية في المسائل الفقهية للإمام الشوكاني رحمه الله تبارك وتعالى ودرس اليوم بحول الله تبارك وتعالى هو في باب النفقة باب النفقة وقد كنا في المجلس السابق تكلمنا عن العدة والإحداد وأنتم ترون بارك الله فيكم أن هذا الكتاب المتعلق بالطلاق وما يشبهه وما إليه يمشي بطريقة مرتبة فإن الرجل إذا طلق المرأة اضطرت لأن تعتد من طلاقه ذاك والرجل في أحواله مع أهله زوجة كانت أم ابنا أم غيرهم أم, غير أم غيرهم يجب عليه أن ينفق عليهم وأن وهذه النفقات ليست بشكل واحد بل النفقة تختلف من حالة لأخرى ومن شخص لآخر ولأهل العلم كلام طويل عريض في هذه المسائل ونحن نذكر بحول الله تبارك وتعالى أرجح تلك الأقاويل قال رحمه الله تبارك وتعالى باب النفقة تجب على الزوج للزوجة والمطلقة رجعيا لا بائن ولا في عدة الوفاء فلا نفقة ولا سكنة إلا أن تكون حاملتين وتجب على الوالد الموسر لولده المعسر والعكس وعلى السيد لمن يملكه ولا تجب على القريب لقريبه إلا من باب صلة الرحم ومن وجبت نفقته وجبت كسوته وسكنه ومن وجبت نفقته وجبت كسوته وسكناه هذا كلامه رحمه الله تبارك وتعالى ونشرح نشرح في شرح هذا الكلام المختصر النفقة يا إخوة ويا أخوات هو المال الذي يعطيه الإنسان هو, الـ هو الـ الإنفاق الذي ينفقه الإنسان على غيره بمعنى ما يطعمه به ويكسيه به ويغذيه ويجعله يستمر في الحياة ولا يشترط فيها أن يسلم المال يدا بيد إنما المشروط فيها أن يطعمه صباحا ومساء وأن يقوم بسائر حوائجه فهذه هي النفقة وهذه النفقة يقول رحمه الله تبارك وتعالى تجب على الزوج للزوجة تجب على الزوج للزوجة بإجماع العلماء لا اختلاف بينهم في ذلك والله عز وجل يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها وكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا فقولوا سبحانه وتعالى وارزقوهم فيها وكسوهم دليل على وجوب النفقة على الزوجة والأيام وأيضاً فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجاز لهند أن تأخذ من مال زوجها ففي الصحيحين والسنن إلا الترمذي من حديث أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت إن هندا قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف وفي رواية للبخاري قال لا حرج يعني لا حرج عليك أن تأخذي ما يكفيك وولدك بالمعروف وفي الصحيحين أيضا من رواية أخرى ما يكفيك ويكفي وليدك وهذا الحديث أفاد عدة أمور يا إخوة يا أخوات الأمر الأول أنه يجوز للمستفتي أن يذكر عيب غريمه أو من يريد أن يسأل عنه للمفتي ولا حرج في ذلك وليس هذا من الغيبة في شيء وضابط هذا أن كل ما اضطر إليه الإنسان اضطرارا جاز فالفتية لا تتضح صورتها إلا بأن تذكر هذه العيوب فمن أجل ذلك جاز للمستفت أن يذكر عيبا من يريد أن يسأل عنه. فإذا هذه المرأة وهي هند بنت عتبة وهي أم معاوية بن أبي سفيان رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين جاءت إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم طبعا بعد أن أسلمت تستفتيه وقالت له إن زوجي أبا سفيان وهو أبو سفيان بن حرب رضي الله تبارك وتعالى عنه قالت إنه شحيح يعني بخيل كما نقول بلهجتنا مجحح يعني بخيل فمن بخله لا يعطيها ما يكفيها وولدها بالمعروف بمعنى أنه يعطيها لكنه لا يعطيها ما يكفي من كانت في محلها من كانت مثلها وهنا مسألة وهي النفقة الآن التي نتكلم عنها ما مقدارها ما كميتها هل هي مقدرة بال بالكيلوات هل هي مقدرة بالأوزان أم أنها غير مقدرة بذلك إنما ترجع إلى العرف نتكلم في هذا إن شاء الله تبارك وتعالى إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم فإذا هي تأخذ من هذا المال من حيث لا يدريه وكأن أمواله كثيرة فإذا أخذه لا يشعر بالنقص في ذلك المال فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أجاز لها ذلك وفيه دليل على أن من كان حقه عند شخص فأخذه جاز له ذلك لا حرج فيه وفيه دليل أيضا على أن هذا المال الذي أخذته هند هو من حقها وليس هو من تبرع الرجل على زوجته واضح؟ وعن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه قال قلت يا رسول الله ما حق زوجتي أحدنا عليه قال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت أو إذا اكتسبت ولا تضرب الوجه ولا تقبح أو ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا يهجر إلا في البيت وهذا الحديث رواه أصحاب السنن الأربعة وغيرهم وصححه الألباني في أرواء الغليل وغيره وهذا الحديث معاشر الإخوة الأحبة فيه هوائد عظيمة في التعامل بين الزوجين غفل عنها كثير من الناس ومع الأسف الشديد يغفل عنها كثير من المتدينين ومن الذين يظنون أنهم يطبقون السنة أو يتظاهرون بذلك أمام الأجانب فإذا كانوا في بيوتهم نسوا الله ورسوله واغتروا بقوتهم على تلك المرأة الضعيفة التي سماها العرب الجنس اللطيف اغتروا بقوتهم ونسوا الله عز وجل من فوقهم وهذا مصداق الحديث الذي أو شبيه به مرَّ الله أبو مسعود أبو مسعود البدري رضي الله تبارك وتعالى قال نقيني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أجلد أو وأنا أضرب عبدا لي في أمر فعل ضربا شديدا فقال اعلم أبا مسعود اعلم أبا مسعود وهو غير منتبه هو يضرب يضرب فثم انتبهت قال اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا فقال هو حر لوجه الله قال اعلم لو أنك لم تفعل ذلك للفحتك النار بحرها أو كما قال صلى الله عليه وسلم فالمقصود يا أخوة أن الإنسان لا يغتر بقوتها على الضعفاء لا يغتر بقوتها على الضعفاء وهذا الحديث يسأل فيه هذا الصحابي الجليل عن حقوق الزوج عن حقوق الزوجة عليه فقال صلى الله عليه وآله وسلم أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت أو اكتسبت وهذه هي النفقة وهي الطعام والكسوة الطعام والكسوة هي النفقة وهذه حق للزوجة على زوجها يعني أنه رغما عنه منه واضح؟ وإذا لم يعطيها إياها تحاكمه عليها في القضاء واضح قال ولا تضرب الوجه يعني حتى لو أنك اضطررت إلى الضرب وفي هذا كلام طويل فإن الأصل أن الرجل لا يضرب زوجته والأصل أن الرجل الحكيم لا يصل إلى هذا المستوى مع أهل بيته والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما تكلم عن ضرب الرجل الزوجته قال لا يفعل ذلك كرماءكم أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم لما لأن الكريم السمح الحسن الخلق لا يصل في بيته إلى درجة أن يضطر زوجته لتعاكسه حتى يضربها هو أو أن هذا الرجل السمح الكريم لا تصل أخلاقه إلى أن يضرب زوجته لأنه يتحملها ويحلم عليها ويطبق فيها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم واضح يا يا أخوات إذن لا يصل الضرب والضرب طبعا الذي ذكر الله عز وجل في القرآن الكريم نص العلماء على أنه ضرب بمثل السواك ضرب تأديبي فقط يعني أنه ضرب ليس لا للجسد إنما هو ضرب معنوي ولا شك أن المرأة إذا مد الرجل يده عليها انكسر خاطرها المرأة إذا مد الرجل عليها يده انكسر خاطرها ولو كان بضرب خفيف جدا فهو مقصود مقصود هو انكسار الخاطر هذا حتى ترجع للحق للحق وترجع عن غيها أما الضرب الإجرامي كما يبلغنا عن كثير من الناس فهذه جريمة والله عز وجل سيعاقب هذا الرجل على ذلك واضح يا أخوان؟ قال ولا تقبح ولا يهجر إلا في البيت أو ولا يهجر بالناهية إلا في البيت قال أهل العلم يعني أنه لا يترك الفراشة لغرفة أخرى، إنما يعطيها ظهره، وفي هذا آلام نفسية للزوجة كبيرة، لكن إذا خرج الرجل إلى غرفة أخرى وهجرها، فهذا يكون يعني لا ينصح الحكماء بهذا الأمر لما فيه من تكسير لمعنويات المرأة الضعيفة، والأمر أهون من ذلك. فإذا عطاها ظهره في السرير فالأمر يكفي فلماذا هجر الغرفة بلها هجر البيت فنهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هجران البيت بأن يخرج ويترك لها البيت بما فيه فإن هذا قد يودي بالمرأة وقد يفسدها والعياذ بالله تعالى لما وقد يفسد العشرة الزوجية كلها لما تحمله المرأة بعد ذلك من أشجان في قلبها على هذا الرجل وقد تعتبر أن هذه الفعلة التي فعلها جريمة في حقها وقد تعتبر يعني تأتي الهواجس كثيرة في هذه الأحوال واضح يا أخو فإذن تجب على الزوج للزوجة لهذه النصوص واختلف أهل العلم مقدار ما يجب من هذه النفقة والصحيح من أقوال جماهير أهل العلم أن هذه النفقة هي بالمعروف بمعنى أنه إذا كنا في مجتمع جرت العادة فيها أن يأكل الناس أو جرت العادة أن يأكل أمثالها لأن البيئات تختلف اللحمة في الأسبوع مرة أو مرتين ويأكل الخبز والإدام ويأكل الـ الـ هذه المأكلات ويأكل الفواكه فيجب على الزوج أن يوفر لزوجة هذه الأمور وأيضا إذا كانت في بيئة من عادتهم دائما أن يأكلوا مثلا الكسكس والرز وما إلى ذلك فيجبو عليه أيضا أن يوفر لها هذه الأمور فلا يقتر عليها ولا يحرمها هذه الأشياء بل الإطعام والمعروف هو هذا وطبعا الله عز وجل يقول لينفق ذو من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله لما؟ لأنه لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه واضح؟ فإذا الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسر سيجعل الله بعد عسر يسر فاللهم صل على سيدنا محمد فإذا النفقة هي بالمعروف المعروف اجتماعيا والمعروف في مستواه أو مستواها هي ولذلك نص الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى على أن هذه المرأة إذا كانت في بيت فيه الخادمات فيجب عليه كذلك يوفر لها خادمة تخدمها وهكذا فالأصل في هذا أن يسكنها في نفس العيشة التي كانت فيها بالمعروف يعني أما إذا اتفق على عيشة معينة أو كانت تعلم أنه فقير وهي غنية وأنها تقبل بالوضع الذي هو فيه فالمسلمون عند شروطهم واضح؟ إذن نحن نتكلم عن المسألة بشكل عام، أما إذا كنا نتكلم عن الاستثناءات، فالأمر أمر آخر. ولذلك تكلم الفقهاء رحمه الله تبارك وتعالى في مسألة وهي إذا افتقر الرجل ولم يعد يستطيع أن ينفق على هذه الزوجة، هل لها الحق أن تطالب بفسخ النكاح؟ هل لها الحق أن تطالب بفسخ النكاح؟ الراجح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة هو أنها إن علمت بفقره قبل الزواج فليس لها الحق أن تطلب فسخ النكاح فإذا لم تعلم وغرها لها الحق في ذلك وأما إذا كان غنيا ثم افتقر فعندئذ ليس لها الحق في ذلك لأن الإنسان هو هذا هذه الحياة مرة يغنى ومرة يفتقر ولا يمكن أن كلما افتقر الرجل تذهب زوجته وتطلب منه أن يفارقها أو يطلقها لأن الحياة لم تبنى على هذا لأن هل هي تجارة أم هي حياة وعطف وحنان وهن لبوس هن لبوس لكم وأنتم لبوس لهم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم فإذن الأصل في هذا الباب الأصل في هذا الباب هو المعايشة بالمعروف واضح طيب قال تجب على الزوج للزوجة وللمطلقة رجعية أو المطلقة رجعية وهذا دليله دليله قول الله عز وجل يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصل عدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين مفاحشة مبينة و الله عز وجل يقول أسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهم وأخرج النسائي غير عن فاطمة بنت قيس رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت أنا بنت آل خالد وإن زوجي فلانا وإن زوجي فلانا أرسل إلي بطلاق وإني سألت أهله النفقة والسكنة فأبوا عليه قالوا يا رسول الله إنه قد أرسل إليها بثلاث تطقيقات قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما النفقة والسكنة للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة وهذا الحديث صحيح وهذا الحديث له روايات عديدة وهو القصة المشهورة لفاطمة بنت قيس رضي الله تبارك وتعالى عنها لما طلقها زوجها بثلاث طليقات والأصل أصل هذا الحديث الصحيح أصل هذا الحديث الصحيح وسيأتي معنا بحول الله تبارك وتعالى روايات أخرى لهذا الحديث في هذا الباب كأن هذا الحديث أصل في هذا الباب لأن الكثير من مسائل هذا الباب تؤخذ من هذا الحديث واضح قال والمطلقة رجعية والمطلقة رجعيا هي المطلقة التي طلقها زوجها طلاقا أول وما زالت في عدتها أو طلاقا ثانية وما زالت في عدتها فهذه تعتبر زوجة ما زالت في عصمه الرجل لأنه لم يبت طلاقها ولأن عدتها لم تنتهي بعد فعندئذ يلزمها يلزمه نفقتها وتدلس معه في نفس البيت واضح؟ طيب لا بائنة والبائن هي التي انقضت عدتها إما بينونة صغرى وإما بينونة كبرى لأنها أصبحت أجنبية فلماذا ينفق عليها؟ أصبحت مثلها أصبحت هذه المرأة كمثل سائر النساء اللواتي لا يعرفهن هذا الرجل أو الأجنبيات عنه فإذن لا يلزمه أن ينفق عليها لأنه لا علاقة بينه وبينها، واضح؟ وهذا أيضا دليله ما رواه مسلم عن فاطمة بنت قيس رضي الله تبارك وتعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المطلقة ثلاثا قال ليس لها سكنا ولا نفق وهذه المسألة فيها كلام طويل هذه المسألة فيها كلام طويل إن كانت با بائنا بينونة صغرى حيث انقضت عدتها فهذه لا كلام انتهت مشكلتها وأما إذا كانت بائنا بينونة كبرى وما زالت في عدتها فها هنا اختلف العلماء وحديث فاطمة بنت قيس رضي الله تبارك وتعالى عنها يفيد أنها لا نفقة لها ولا سكن، لأنه لم يبق لها علاقة بذلك الزوج وقد اختلف العلماء في هذا اختلافا كبيرا وهذا القول الذي قلناه هو مذهب الإمام أحمد رضوان الله تبارك وتعالى عليه وإسحاق بن راهوي وجماعة من أئمة الحديث رحمهم الله تبارك وتعالى وقد تكلم العلماء في حديث فاطمة بنت قيس ومن أول من تكلم فيه عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه وعائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها فإنهم تكلموا في هذا الحديث حتى قال عمر رضي الله عنه لا نترك كتاب الله لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت لا نترك كتاب الله لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت فهي طبعا جادلت وناقشت وتكلمت كلاما طويلا في هذه المسألة وقالت لهم الله عز وجل يقول لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر فاي أمر يحدث بعد الثلاث؟ يعني انطلق لطلاق بائنا ثلاثة طلقات في أمر يحدث بعد ذلك وحجتها صحيحة وهي مرأة عاقلة رزان فقيها معروفة يعني أحفاتي رضي الله تبارك وتعالى عنها فإذا حديثها حديث صحيح ومن شكك فيه فإنما يعذره أما لا يعذر أحد برد هذا الحديث الصحيح واضح طيب طيب وااا مم وقد استوفى الإمام ابن القيم رحمه الله الكلام على هذا الحديث أطال النفس في الانتصار له في المجلد الخامس من زاد المعاد. فيرجع إليه من أراد التوسع في هذا الباب. ما يا إخوان؟ وين؟ قال ولا عدة ولا في عدة الوفات. يعني أن المرأة إذا كانت في عدة الوفات أو في عدة الطلاق الثلاث. ففي هذه الحال لا نفقة لها ولا سكنة فلا نفقة ولا سكنة إلا أن تكون حاملين أو حاملتين طيب قد يشكل على هذا ما ذكرناه من أنها يجب أن تبقى في البيت الذي أتاها فيه نعي زوجها قد يشكل على الإخوة والأخوات هذه المسألة والجواب أن هذه المرأة إذا يعني بقيت في البيت لا نقول إن هذا سكنة لها إنما نقول هذا أمر تعبدي محط لا ندري حكمته تجلس في البيت أربعة أشهر وعشرة تتربص إلى انتهاء فترة إحدادها وفترة عدتها أما السكنة بعد ذلك فلا سكنة لها على القول الراجحي ولا نفقة لكن ينفق عليها أولادها أو من يقوم بها من الرجال الآخرين وتأخذ ميراثها أما أن تبقى النفقة سارية فإن الرجل الذي كان يعولها قد مات إذن لماذا ينفق عليها وهو في العالم الآخر واضح ولماذا يسكنها وهو في العالم الآخر لم يبقى هناك علاقة بينهما وأيضا إذا طلقها طلاقا بائنا فكذلك أصبح رجلا أجنبيا عنها فالأمر واضح بين يعني لكن إذا كانت حاملا فإنه ينفق عليه من أجل أن ذلك الحمل هو ولدها الحمل الذي في بطنها هو ولده وولدها فإذا هو مسؤول عما في بطنها وفي صحيح مسلم أن أبا عمرو ابن حفص بن المغيرة خرج مع علي أبي طالب إلى اليمن فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس رجعنا إلى حديث فاطمة بتطليقة كانت بقيت من طلاقها يعني أنه بتها وأمر لها الحارث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة بنفقتهم فقال لها يعني قالهم هو أمر لها بكيس شعير قال فلما جاءني سخطته وقلت له كيس شعير ما فعل بكيس شعير والله لا إجليس حتى أذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نفقت لك ولا لا نفقت لك إذن هي سخطت كيس الشعير ورأت أنه لا يكفيها وأنه هو أعطاها كيس الشعير يعني تطيبا لخاطرها واضح فقال والله ما لك نفقة إلا أن تكون حاملة فأتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت له قولهما فقال لا نفقة لك لا نفقة لك واضح فإذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفتاه بمثل ما أفتاه به عياش بن أبي ربيعة والحارث بن هشام طيب وتجب على الوالد الموسر لولده المعسر والعكس الوالد الموسر هو الوالد الغني على ولده المعسر يعني ولده الفقير والحقيقة يا إخوة أن الأصل أن الوالد مسؤول عن نفقة عياله وأولاده يعني فإذا بلغوا فقد قال بعض أهل العلم عندئذ يجب عليهم أن يتكسبوا ولا مسؤولية للوالد عليه بعد ذلك إلا على سبيل التبرع وهذا كلام فيه نظر والصحيح يا إخوة أن الوالد مسؤول عن ولده حتى يصبح موسرا ويستطيع أن يقوم على رجليه حتى وإن كان رجلا كبيرا ذالح واضح فإذن لا علاقة لكونه لا علاقة لكون الولد الولدي كبيرا أو صغيرة بالغا أو غير بالغ إنما المناط أو العلة هي استطاعته للتكسب أو لا وسيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى معنا في نفقة الأقارب سيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى في نفقة الأقارب زيادة بسط لهذه المسألة. وتجب على الوالد الموسر لولده الموسري والعكس. يعني أيضا أن الوالد إذا كان الولد إذا كان غنيا ووالده فقير فأيضا يجب عليه أن ينفق على والده. وهذا أصل في هذه المسألة فإن على الآباء القيام بأولادهم. وأيضا إذا كبر الأبناء وتكسبوا وأصبحوا أصحاب أموال فعليهم القيام بأمور آبائهم إن كانوا فقراء يعني والديهم الأب والأم يجب على الولد أن يقوم بأمرهما لا على سبيل التبرع ولا على سبيل الخير إنما على سبيل الوجوب لذلك يقول ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى وأي رضا للوالدين أن يرى أباه يكاري ويحمل الأثقال ويخرج ويحمل الفحم على عاتقه ثم يقول هو قادر على التكسب وليس علي نفقته أو قال يرى أمه تخدم في البيوت وتغسل ملابس الناس إلى آخره قال وهو يقول هي قادرة على أن تتكسب لنفسها هذا من الصخط ومن قلة الرضا ومن عدم الرضا للوالدين بل يجب عليه أن يكفيهما تلك المؤونة ولا يجب على المرأة الزوجة أن تقول إن زوجي يبذر في الأموال ونحن أحق بهذا المال من من ينفق عليهم وأتعبتنا أمه هذه أو أتعبنا أبواه هذان ولا يجب على الزوج المال يأتينا, يأتينا ثم هو يذهب يبذرها على أبويه هذا يكون هذا يقال وهذا لا يأتي إلا من الزوجات المفسدات اللواتي كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فإذا نسأل الله عز وجل أن يعافينا أجمعين من أمثال هؤلاء الزوجات اللواتي يثبطن أزواجهن عن القيام بطاعة الله عز وجل وعرض الوالدين وعلى الزوج أن يتنبه لهذه المسألة فإذا رأى زوجته تثبطه عن طاعة والديه وعرضاهما أن يحذرها من ذلك ويبيّن لها مغبة هذا الأمر وأنها ستكون وبالا عليه لا عون الله على طاعة الله عز وجل والأصل يا أخوة ويا خوات أن الزواج مشروع مشروع في الحياة للقيام بعبادة ربانية لله عز وجل فهو بذلك عبادة فإذا كان سيكون محنة وطامة وفضيحة على الرجل هذا الزواج لا حاجة له به واضح طيب وإذن الدليل على هذه المسألة ما أخر ما رواه أبو داودا والنسائي وابن والترمذي وقال حديث حسن صحيح عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولد الرجل من كسبه وهذا حديث صحيح والآثار في هذا كثيرة من أنه يجب على الابن أن يقوم بوالديه وهذا هو رضا الوالدين فإن رضا الوالدين ليس هو في أن يقبل يديهما أو يزورهما يوميا فقط إنما هو في القيام بحوائجهما حتى لا يدعهما يحتاج لغيره فإذا رأى الرجل أبويه محتاجين لغيره وهو فرح مسهور لا يتحرك له ساكن فهذا إنسان عقل لوالديه وليس بالإنسان المرضي لوالديه واضح يا إخوة؟ وهذا الأمر يا إخواني ويا خواتي ليس للوالدين الصالحين فقط إنما هو لجنس الوالدين سواء كان صالحين أم كان يعني فاسقين أم كان كافرين إلا أن تكون هناك العداوة والجهاد في سبيل الله عز وجل وهما أظهر العداوة لأهل الإسلام فعند إذن هذا الأمر يعني لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر ودون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناهم إلى آخر الآيات إذن هذه الآيات بيّنت أنه لا موالاة بين الابن وآبيه إذا كان العداء من أجل الدين أما إذا كان الوضع بخلاف ذلك فالأمر يختلف واضح يا إخوة وإخوات قال وعلى السيد لمن يملكه يعني يجب على السيد السيد أي ينفق على مماليكه يجول سيره أي ينفق على مماليكه وهم عبيده والأصل في هذا هو ما رواه البخاري ومسلم عن المعرور بن سويد قال مررنا بأبي ذر بالربذة والربذة قرية صغيرة قرب المدينة النبوية صلى الله وسلم على صاحبها وآله وقد اندثرت اليوم وقد نزلها أبو ذر رضي الله تبارك وتعالى عنه بعد المشاكل حصلت له فقال إنه كان بيني أيوة وعليه برد وعلى غلامه مثله يعني على أبو ذر برد وعلى غلامه مثله فقلنا يا أبو ذر لو جمعت بينهما كانت حلم العرب كان ماذا كان لباسهم كانوا يلبسون الإزار ويربطونه في وسطهم والرداء ويجعلونه على أكتافهم مثل لباس الإحرام تعرفون لباس الإحرام هكذا كان لباس العرب. فإذا أرادوا أن يتجملوا أفضل لبس القميص أو لبس العباءة، لهم ألبسات كثير لكن اللباس الشائع الذي كان بينهم هو الإزار والرداء مثل لباس أهل اليمن اليوم واضح؟ فقالوا له إن أرأوه يلبس بردا وعبده برد آخر قالوا له إلبس يعني لو لبستهما الاثنين كانت حلة والحلة هي هذا الطقم الكامل من اللباس فقال إنه كان بيني وبين رجل من إخواني كلام وكانت أمه أعجمية فعيرته بأمه فشكاني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في رواية أنه قال له يبر السوداء فلقيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا أبا ذر إنك مرء فيك جاهلية لما؟ لأن هذا الفعل لا يفعله إلا إنسان هذا الفعل فعل جاهلية طيب قلت يا رسول الله من سب الرجال سبوا أباه وأمه يعني يعني إذا سببت الرجل يسب أباك وأمك قال يا أبذر إنك امرؤ فيك جاهليا هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم فأطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فعينوهم وهذا على العبيد وأيضا الخدم الخدم الذين يخدمون الأصل أنك تعاملهم كإخوانك صحيح أنه لا تجب لهم من الحقوق لا يجب لهم من الحقوق ما يجب على العبيد لأن العبيد هم ملك يمينك وأنت تكسبهم وهم من أموالك لكن يجب لهم من الأخوة الإسلامية ومن الحب والعطف ما يجب للعبيد كذلك واضح يا إخوة ويا خوات طيب هذا أمر واضح قال ولا تجب على القريب لقريبه إلا من باب صلة الرحم وهذا الكلام يا إخوة ذكره المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى وفيه مناقشة طويلة عريضة والصحيح يا إخوة الصحيح من أقوال أهل العلم وهو الذي وهو قول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تبارك وتعالى أن القريب يجب أن ينفق على أقربائه والراجح من هذه الأقوال أنه ينفق على ذوي رحمه على ذوي رحمه وعلى أهل عصبته، وهم الذين يرثونه ويرثهم واضح. وقد أطال الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى في المجلد الخامس من زاد المعاد تقرير هذه المسألة بما لا مزيد عليه، وقال إن صلة الرحم هذه التي يعني تكلم عنها الناس ما هي إذا لم تكن بإنفاق المال عليهم إذا احتاجوا وبالسهل على مشاكلهم فإن قيل يجب عليهم أن تزورهم فهذه الزيارة إما عيادتها مريض أو تفقد حاجة تكون لسائل المسلمين فحق المسلمين فحق المسلم على المسلم ست هذه الست هي نفسها التي أنت تزعم أنها يجب أن تكون لذوي الرحم واضح؟ وإن قلت إن الواجب من ذلك يعني الواجب من صلة الأرحام أن تعطف عليهم فقط بالعطف العام فهذا العطف العام يجب على يجب لسائر المسلمين لا لذوي الرحم فقط والصحيح يا إخوان أن الذي يجب زيادة على سائر المسلمين هو أن تقوم بحقوقهم وواجباتهم وتبحث عنهم وقد أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الرحمة شجنة من الرحمن فقال الله من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته وأيضا أخرج البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه وقد وردت آيات كثيرة في هذا المعنى فقد قال الله عز وجل لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وقال الله عز وجل على الموسع قدره وعلى المقتل الموسيع قدره وعلى قد قدره على روايتين على روايتين وعلى المقتري قدره وأيضا الله عز وجل قال وبالوالدين إحسانا وبذي القربة وتلاحظون دائما أن ذي القربى ترد كثيرا بعد الوالدين والله عز وجل قال وآتي ذي القربى حقه فما هو حق ذي القربى هذا وأيضا الله عز وجل قال اسمعوا هذه الآيات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 وقد فستر هذه الآية وعلى الوارث مثل ذلك جماهير السلف بأنها النفقة يعني على الوارث من النفقة مثل ما على الأم الطفل واضح يا يعني أرجو أن تتنبهوا لهذه المعاني التي أذكرها والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما في الصحيحين وما أخرجه النسائي بقريب من ذلك قال صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر الوالد أمك وأباك قال ثم أدناك فأدناك ثم أدناك فأدناك وابدأ بمن تعول وبدأ بمن تعول إذا من تعول من؟ زوجتك وأولادك ثم أمك وأبوك ثم الأدنى فالأدنى يعني كلما فضل لك المال وزاد ثم رأيت من هو محتاج تنفق عليه كذلك واضح؟ يعني أن الرجل مثلا إذا كان له خالة أخوال وأعمام وما إلى ذلك ثم هم في فقر مضكع وهو لما أنفق على أولاده وزوجته وقام بحقوقهم وكان مثلا والداه مثلاً إما ميتين, ميتين ثم ها أعمامه وأخواله أو أعماته وخالته في ضائقة مالية كبيرة ولا يجدون المال، فعليه وجوبا على القول الراجح أن ينفق على هؤلاء كذلك لا من باب التبرع يعني ليس شيء يدر فيهم الخير واجب عليه أن يقوم بهم وفي هذا الدليل يا إخوة وإخوات على داوم على وجوب صلة الأرحام دائما لأن قطيعة الرحم من كبائر الذنوب والمعاصر أيضا يعني الأحاديث في هذا كثيرة في الصحيحين أيضا بلفظ من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أبوك ثم أدناك أدناك إذن هؤلاء كلهم يجب عليك أن تحسن صحابتهم ومن حسن هذه الصحبة أن تنفق عليهم بالمال لأن المال هو أهم شيء تواسي به الضعيف والفقير وأخرج الترمذي بقريب من هذا وقال ثم الأقرب فالأقرب أو ثم الأقرب فالأقرب يعني من أراد التوسع في الاستدلال على هذا الباب فليراجع فليرجع إلى ما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه زاد المعاد في المجلد الخامس وقال ومن وجبت نفقته وجبت كسوته وسكناه لما ذكرناه من آثار ومن أدلة أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والحمد لله رب العالمين طيب يعني الأخ الكريم يسأل قال إذا اتفق هو والزوجة على أن يعطيها قصة من المال مثلا أسبوعيا ثم بعد ذلك هي لا تطالبه بشيء لا حرج في ذلك إذا هي, هي تراضت على ذلك لا حرج فيها أما الأصل أن هذا ليس هو الأصل يعني من جعل الأصل هو أن يعطيها مالا ويقول أن تصرف به كيف ما شئت فليس هذا من النفقة بالمعروف وأيضا هنا أريد أن أنبه على مسألة هامة وهي أن كثيرا من الرجال إذا جاءوا ليتزوجوا يختارون الزوجة موظفة مثلا ويقول نتعاون على الحياة الذي أحب أن أنبه عليه في هذه النقطة أن الرجل أن الزوجة إذا أنفقت على بيتها فإنما هي صدقة منها على هذا البيت والزوج إذا أنفق فإنما هو يفعل ما أمر به لأنه مطالب بهذه النفقة والزوجة ولو كانت من أغنى الغنيات فإن على زوجها أن ينفق عليها بالمعروف وهذه النفقة هي تطالبه بها ولو كان عندها مال طبعا الأصل أنها هي إذا كانت صاحبة دين وخلق تواسي زوجها وتساعده كذا لكن لو أنها أعطته مالا فإنما يكون على سبيل السلف على أن يرجعه إليها بعد ذلك إلا أن تطيب نفسها بأن تنفقها على بيتها فمن أرغم زوجته وقال لها هذا المال أحب أن تأتيني به وتضعيه في يدي نهاية كل شهر أو قال لها أنت عليك أن تشتري الغرفة وأنا أشتري الكذل أو أنت عليك أن تنفق على العيال الأولاد وتأخذهم إلى المدارس والمستشفيات إذا مرضوا وأنا علي أن أفعل الأمور الأخرى فهذا الرجل طالب زوجته بما لا حق له به ولها شرعا أن ترجع عليه بذلك المال وهو لص سارق إذا لم يرجع إليها مالها واضح يا أخوة وأخوات أتنبه لهذه النقاط أنا مرة أخبرتني امرأة يعني هي امرأة مسلمة وزوجها يزعم أنه متدين ويعمل لهذا الدين قالت إن زوجي يأمرني إذا انتهى الشهر أن آتيه بمالي في ظرف أقول لو تفضل هذا المال هذا سرقه هذه وأقول عن هذا الرجل إنه خسيس لئيم لأن الرجل الذي يقبل أن تنفق زوجته عليه هذا الرجل ناقص الرجول ولا يصلح أن يكون قواما على أهل بيته واضح والله أعلم إذا كان أهل أو أقرباء الرجل لا يصلون إذا كانوا لا يصلون وهم يعلمون بذلك ونبهوا وبين لهم فهؤلاء قد خرجوا من الدين لأن الصحيحة من أقوال أهل العلم أن من لا يصلي ليس بمسلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر وهذه مسألة يعني تكلمنا فيها لكن ها هنا نقطة وهي أنه إذا كانوا جهالا ولا يعلمون والمسلم خاصة الداعية مكلف أن يدعو الناس ويؤلف قلوبهم على هذا الدين فلا شك أن قيامه بحقوقهم ورأفته بهم هو باب عظيم من أبواب الدعوة إلى الله عز وجل واضح؟ لكن فلما تبين له أنه عدو للا تبرأ منه هذه مسألة أخرى والله أعلم الطلاق هذه ترجع إلى مسألة الحضانة طبعا الزوج هو مسؤول أن ينفق على زوجته طبعا الحضانة سنتكلم عنها إن شاء الله في المجلس القادم لكن الإنفاق على الأولاد الله عز وجل يقول أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضارهن لتضيقوا عليهم وإن كنا أولاد حمل فأنفقوا عليهم حتى يضاعن حملهن فإن أرضعنا لكم فأتوهن أجورهن وأتمر بينكم بمعه بمعنى أنه مسؤول عن أن ينفق على هذا الولد فإن هو ولده فهو مسؤول أن ينفق عليه أما حضانته عند من يكون هذه مسألة أخرى لأن أب يجب أن ينفق عليهم والله أعلم هو ينفق عليهم وهم في بطن الأم فكيف بعد أن يخرج والله عز وجل هنا يأمره أن ينفق يعطي الزوجة أجرتها يعني أن الزوجة إذا أرضعت الولد فأنت تعطيها أجرتها فإن لم ترضعه فيجب عليك أن تبحث له عن مرضع ترضعه مهم أنك أنت مسؤول عن هذا الولد والله عالم واضح؟ إذن قال وإن تعسرت فسترضع له أخرى الله عالم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 لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا تصدف عن خشية الله وتلك الأمثال